قُلْ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَثَررْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي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 ان كنتم تعقلون قال لا ان اتخذت اله ا غيري لا اجعلنك من المسجونين قال اولو جيتك بشيء مبين قال فات به ان كنتم من الصادقين فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيَاضٌ لِّلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا ارْجِهْهُ وَأَخَاهُ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَا تُكَبِّكُ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٌ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُجْتَمِعُونَ